يطوفون بينها وبين حميم آن فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربي جنتان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 ربك ما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آل ربك ما تكذبان مدهامتان فبأي آل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 خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقر حسان